أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون وإن فإلى عظيم الذي هم فيه مغتلقون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم أحبوا ونمت وجنّت الأذى، إن يوم البعث كان مقاتا، يوماً بك بس. لا بدين فيها أحقابا لا ينقون فيها بردا ولا شعابا إلا أبيما وغساقا جزاءهم غفاقا إنهم eat Um this summer. فَمَن شَاءَ انْتَقَلَ إِلَى رَبِّهِ مَرْتَبًا إِنَّ هَؤُلَاءَ لَهُمْ عَنْدَنَا قَرِيبًا